نَقُولُ إِنَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الْعَجَبِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا اشرك بك ربنا احد وان انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا فَرَا صَاحِبَتَهُ وَنَا وَلَدَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَقَا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَقَقَا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ والجن على الله كذبا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا وأنهم ظنوا كما ظلنوا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 فمَا أَفَجنَا آم لئتْ حَسَ شَديدَ وَشهُهُذَ وَأََّ كُن نَقُودُ مِنهَا مَ فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا, رصدا وأن لا ندري أشرف أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن لا أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أدري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا قرائق خددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا هو هرب وان لما سمعنا الهدى آمنا به وان رنا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا الرُّشْدَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَح ورشد وامال قاسقون فكانوا لجحنم حطب وان القاسقون فكانوا لجحنم حطب وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماءا غدقا لَأَسْقِيَنَّهُم مَّاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ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 عليه لبدا وانهم لم ماكم عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احد قل انني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل انني لا املك لكم ضرا ولا لن يجيرني من الله احد ولن اجد من ذونه ملتحدا هي احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلغ الله ورسالاته الا بلغ من الله ورسالاته وَمَ يعصِ الَّ أرَسُ لَهُ فَإِن لَونَ رَجَهَنَّ مَ خَالدينَ فِيهَا أَبَدَ وَغَ ياصَِّ أرَسُول لَهُ فَإِن لَون رَجه مَ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 111. أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 112. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 113. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه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 يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاق بما لديهم وأحصى كل شيء عبدا